رن قلبي أينا يا شوقا ولطيبه ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب وارفقا صل على محمد السلام عليك يا يا Yes.